أكيد فهذا فهذا فهذا مثله. طيب رجل اغتسل وشك في النية. أقول ماذا؟ قال الله ماذي هو من نواة العصر من الجنابة والنواة التبرد وترى نفس الشيء. مو معقول إن يتبرد بشكاء هذا مو مو معقول في ناس يعني ي يلحقهم لهذا ذكر ان أن رجل ابن جاء ابن رحمه الله وهو من علماء الحنابلة فقال له يا سيدي أنا تزود من جناب فأذهب إلى جدك في العراق وأنا غمص في النهر وأخرج وأنا ما ما تضع ما حدثي فقال له ابن عقيل رحمه الله ليس عليك صلاة ما عليك صلاة منك لا ما عليك صلاة كان لان رجل يروح يعتسل في دجله ثم يخرج ويقول نرتف حدثي هذا مجنون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقل والصراحة ابنه